تراب غيرت منه سمات فطير في مواكنها وناس هو الليث اسم م أ و ا ه عرين أ و الظبي اسم م أ و ا ه كناس تجانست البرايا في معان ولم يجلب مودتها الجناس إ ذ ا أ ن ب ا ت عن غرض بلفظ فقل خمساء شطت أ و خناس إ ذ ا رفعوا كلامهم بمدح فلفظي في مواطنه رسيس وما حمدي ل آ د م أ و بنيه و أ ش ه د أ ن ك ل ه م خسيس وزوجك أ ي ه ا الدنيا تمنى ط ل ا ق ك قبل أ ن يقع ا ل م س ي ح تحدث هذه ا ل أ ي ا م جهرا ويحسب أ ن ما نطقت حسيس تعالى الله أ ي ن ملوك لحم لقد خمدوا فما لهمو حسيس و أ س أ ل خالقي ن س أ برفق إ ذ ا لم يبق لي إ ل ا النسي ايوجد في الورى نفر طهارى أ م ا ل أ ق و ا م كلهم رجوس بنات العم ت أ ب ا ه ا النصارى و ب ا ل أ خ و ا ت أ ع ر س ت المجوس كنت الفقير فخطئت لك صيب ورزقت إ ت ر ا ء فقيل مقرطس خرسوا فقالوا إ ن عالم آ د م قد كان يلفظ أ ن ف س ا اذ يعطس فلذاك صار الحمد عند عقاسهم خلقا لهم و أ خ الحجى متنطس ف م ل الكبير فظل يحسب أ ن ه كر الشباب ولان عظم يابس و ك أ ن ه ا لما دنت من شيبه شقر لنور ا ل أ ق ح و ا ن ملابس ويظنها نار الخليل س ل ي م ة ويكاد ي أ خ ذ من سناها القابس ضحكت إ ل ي ه وهي ه ا ز ئ ة به لما حساها وهو أ ز و ر عابس ما ن ا س ناس اذ تغير شكلهم قل ما بدا لك فالديار بسابس ما شفني برد أ م ح سوى ا ل ص ب ا ولقد تمزق لي سواه ملابس حبستك أ ق د ا ر ذوتك عن ا ل م ن ا فمضى الصحاب و أ ن ت تاو حابس جنت الغوارس واستقل أ خ و الغنى وسع ى ا ل م ؤ م ن واستراح اليائس واللب حرف و ا ل ج ه ا ل ة ن ع م ة والكيس الفطن الشقي الكائس و إ ذ ا رجعت إ ل ى الحقائق لم يكن في العالم البشري إ ل ا بائس والموت بازن والنفوس حمائم وهي زبر عريس ونحن فرائس إ ن ا ل أ و ا ن س ان تزور قبورها خير لها من أ ن يقال عرائس كم نال قبلك في طعامك من يد نصب إ ل ى أ ن لا سقوتك لائس فقوارب وزوارع وكوافر وحواصد وجوامع ودوائس وخطوب دهر غير ذلك ج م ة دون اغتذائك و ا ل أ م و ر لبائس وكذاك ما عناهم حتى ر أ و ا شجرا بها ثمر ا ل ن د ا م ة نائس ومتى ركبت إ ل ى ا ل د ي ا ن ة غالها فكر على حسن الضمير دسائس والعقل يعجب والشرائع كلها خبر يقلد لم يقسه قائس متمجسون ومسلمون ومعشر متنصرون وهائدون رسائس وبيوت نيران تزار تعبدا ومساجد م ع م و ر ة وكنائس و ا ل ص ا ب ع و ن يعظمون كواكبا وطباع كل في الشرور حبائس أ ن ا ينال أ خ و ا ل د ي ا ن ة سؤددا و م آ ر ب الرجل الشريف خسائس و إ ذ ا ا ل ر ئ ا س ة لم تعن ب س ي ا س ة ع ق ل ي ة خطئ الصواب السائس يا رب أ خ ر ج ن ي إ ل ى دار الرضا عجلا فهذا عالم منكوس ظ ل و ك د ا ئ ر ة تحول بعضها من بعضها فجميعها معكوس لا كيس بينهم و أ ف ض ل من ترى في دينه مثل العقير يكوس يبغون بالخسر الرباح و ب ا ل أ ذ ى حسن الثواب فكلهم موكوس و أ ر ى ملوكا لا تحوط ر ع ي ة فعلام ة أ خ ذ ج ز ي ة ومكوس إ ذ ا الحي أ ل ب س أ ك ف ا ن ه فقد فني اللبس واللابس ويبلا ل م ح ي ا فلا ضاحك اذا سر دهر ولا عابس ويحبس في جدث ضيق وليس بمطلقه الحابس فما هو في سلف سائر ولا هو في حندس قابس يجاور قوما اجاد العظات وما فيهم احد ن ا ب س شر اشجار علمت بها شجرات اثمرت ناسا حملت بيضا و ا غ ر ب ة واتت بالقوم اجناسا كلهم اخفت جوانحه ماردا في الصدر خناسا لم ت س ق ي عظا ولا أ ر ج ا بل أ د ي ا ت و أ د ن ا س ا تعب ما نحن فيه وهل يجلب ا ل إ ع ا ش ايناسا خذ حساما سعد أ و قلما وخذي يا دعد عرناسا يا روح كم تحملين الجسم لاهيه أ ب ل ي ت ه فاطرحيه طالما لبسا إ ن كنت آ ث ر ت سكناه ف م خ ط ئ ة فيما فعلت وكم من ضاحك عبسا أ و ل ى فجبر و إ ن أ ش و ى ف ج ا ه ل ة كالماء لم يدر ما لاقاه إ ذ حبسا لو لم تحليه لم يهتج ل م ع ص ي ة وكان كتر بما أ خ ن ا ولا نبسا تركت مصباح عقل ما اهتديت به والله اعطاك من نور الحجى قبسا ل ح م د لله قد اصبحت في لجج مكابدا من هموم الدهر قاموسا قالت معاشر لم يبعت الهكم ى الى ا ل ب ر ي ة ع ي س ا ه ا ولا م و س ا وانما جعلوا للقوم مؤكله وصيروا لجميع الناس ناموسا ولو قدرت لعاقبت الذين طغوا حتى يعود حليف الغي مرموسا يطهر الجسد المغرور صاحبه وانما صيغ اقدارا وانجاسا كم ادعى الطهر ناس ثم كشفهم مر الزمان فكان القوم أ ر ج ا س ا لا يمنع الملك الجبار من قدر يغير الحال ما أ ج د ا وما جاسا ولو غدا الكوكب المريخ في يده كالسهم واتخذ البرجيس برجاسا يسوسون الأمور بغير الأمور عقل فينفذ أ م ر ه م ويقال س ا س ة ف أ ف من ا ل ح ي ا ة و أ ف مني ومن زمن رئاسته خ س ا س ة القدس لم يفرض عليك مزاره فاسجد لربك في ا ل ح ي ا ة م ق د س ة أ ص ب ح ت في يومي اسائل عن غدي متخبرا عن حاله متندسا أ م ا اليقين فلا يقين و إ ن م ا أ ق ص ى اجتهادي أ ن أ ظ ن و أ ح د ث ا لا ترهبن من ا ل ض ب ا ء كوادسا ولو انتشقن مع الصباح الكندسا و إ ذ ا النهار خشيت منه غوائلا فعليك من ليل يعينك حندسا فالجنح أ خ ض ر كالسدوس تخاله من ح ب ة خضراء غش يسندسا م لي ب إ م ل ي س ي ة أ ع ن ى بها وجناء تقطع في الدجى ا ل إ م ل ي س ا أ ط ل ب ت م أ د ب ا لدي ولم أ ز ل منه أ ع ا ن ي الحجر والتفليسا ف أ ج م ع ه ولا ذا ص ح ة فاحالف التغليسا و أ ر د ت م و ن ي أ ن أ ك و ن مدلسا هيهات غيري ا ث ر ل ت غ ل ي س ا ليس ا ل أ ن ا م بمنجح ف إ ذ ا دعا د ا ع الضلال فلا يجدكم ليسا ان مات صاحبكم فجدوا بعده في النسك واتخذوا الخشوع جليسا و ا ل ل ه ما خ ت ا ر البقاء وطوله إ ل ا لشر عباده إ ب ل ي س ا و أ ر د ا ا ب الطلس يعجز كيدها عن كيد شيب أ ظ ه ر ا ل ت ط ل ي س ا و ت خ ا ل س ا ل غ ر ض الحرام وقد ر أ و ا شعرا ك م ل و ي ة الرياض خليسا داء هذا ا ل أ ن ا م لا يقبل الطب وقدما أ ر ا ه داء ا نجيسا فكر حسنت لقوم أ م و ر ا فاستجازوا التهويد والتمجيسا معشر ص ي ر ا ل م د ا م ة قربانا وناس أ ل ق و ا بها التنجيسا رب ربع ك أ ن ه النجم في العز أ ت ا ه ريب الزمان فجيسا والفتى غير آ م ن من أ ذ ى الدهر ولو كان شخصهم درجيسا إ ذ ا ما غضوب غاضبت كل ر ي ب ة وكانت لميس لا تقر على اللمس فقد ح ا ز ت فضل ا ل ح ي ا ة وعدتا ه مكانت ثريا في المكارم والشمس ا خمسين قد أ ف ن ي ت ه ا ليس نافعي ب ت أ خ ي ر يوم أ ن أ ع ظ على خمس ي نرج ي إ ي ا ب ا من غد وهو ايب وكان صوابا لو بكينا على أ م س ومازال هذا الجسم مذ فارق ا ث ر ى على تعب حتى أ ع ي د إ ل ى الرمس أ ل م تر أ ي ا م الفتى في ع ض ا ت ه بهمس ف ن ا ج ي او أ د ق من الهمس توخت عواري الملوك بردها جهارا و آ ث ا ر ا ل أ ك ا ر م بالطمس ولم تترك العز القديم لفارس ولم ترع حقا من فوارسها الحمس أ ر د ك برغم ا ل أ ن ف سيف بن ظالم حمائله م و ص و ل ة بفتى الحمس وصار دم الديك المؤذن سحره ل أ ه ل المغاني ح س و ة ل ث م النمس وما سرني أ ن ابن ساسان أ غ ت د ي على الملك في الايوان أ ص ب ح أ و أ م س تصدق على الطير الغوادي ب ش ر ب ة من الماء واعددها أ ح ق من ا ل إ ن س فما جنسها جان عليك أ د ي ه بحال إ ذ ا ما خفت من ذلك الجنس لقد فرعتنا ق د ر ة أ ز ل ي ة فعشنا وعدنا راجعين إ ل ى القنس تذكرنا ا ل أ ي ا م امرا فننطوي عليه زمانا ثم لا بد أ ن تنسي فلا ت ت ع ر ض في طريقك ناظرا نساء نصارى غاديات إ ل ى الكنس أ ي ا ظبيات ا ل إ ن س لست مناديا وحوشا ولكن غانيات مع ا ل إ ن س يشبهن في بعض المحاسن ربربا وما هن بالسفع الخدود ولا الخنس تمسكن طيبا أ م تمسكن حليه ت فاني ر أ ي ت النوع يلحق بالجنس ولا خير في جون الدواء بعانس إ ذ ا لم يبت فوق ا ل ر ح ا ل ة والعنس ومن لا يجد حفظ التجارب لا يزل على السن غمرا إ ن طول ا ل م د ى إ ذ ا حضرت عندي ا ل ج م ا ع ة أ و ح ش د فما وحدتي إ ل ا ص ح ي ف ة إ ي ن ا س ي ط ه ا ر ة مثلي في التباعد عنكم وقربكم يجني همومي و أ د ن ا س ي و أ ل ق ى إ ل ي اللب عهدا حفظته وخالفته غير الملول ولا الناس و أ ع ج ب مني كيف أ خ ط ئ دائما على أ ن ن ي من أ ع ر ف الناس بالناس نصحتك يا أ م البنات ف ح ا د ر ي وساوس ولاج ا ل ا ل أ س ا و د خناس ولا تلبس الحجلين بنتك والبرا ء لتشهد عرسا واشغلنها بارناس خصاؤك خير من زواجك حره فكيف إ ذ ا أ ص ب ح ت زوجا لمومس و إ ن كتاب المهر فيما التمسته نظير كتاب الشاعر المتلمس فلا ت ش ه د فيه الشهود و أ ل ق ه إ ل ي ه م وعد كالعائر المتشمس ولبسك ثوب السقم أ ح س ن منظرا و أ ب ه ج من ثوب الغوي المنمس و إ ن ك إ ن ت س ت ع م ل العقل لايزل مبيتك في ليل بعقلك مشمس إ ذ ا صفت النفس اللجوج ف إ ن م ا تعاني من الجثمان شر المحابس وما لبس ا ل إ ن س ا ن أ ب ه ى من التقى ا و إ ن هو غالى في حسان الملابس ويبدي لدنياه الفتى وجه ضاحك وما فتئت تبدي له وجه عابس ي سرى ملك ا ل أ و ا ب يحمل روحه تنير كما ت ج ل ا ل د ج ا نار قابسي شباب وشيب كالنبات ك ث ي ر ة فمن بين رطب يستباح ويابس وخير بلاد الله ما كان خاليا من ا ل إ ن س تسكن في القفار البسادس ي غدت أ م دفر وهي غير ح م ي د ة م غ ن ي ة عواده بالمجالس تعود على من لم يمت بحمامه وتعلي فقيرا عد بعض المفارس وما نفس حسان الذي شاعج ب ن ه ب أ س ل م من نفس الكمي المخالس فيا ليت أ ن ي لم أ ك ن في ب ر ي ة و إ ل ا فوحشيا ب إ ح د ى ا ل أ م ا ل س يسوف أ ز ه ا ر الربيع تعله و ي أ م ن في البيداء شر المجالس ومن يسكن الامصار لا يعدم الاذى بابليس مشفوعا بمثل الابالس يساور أ ز د ا من غ و ا ت مساور وطلس ذئاب من رجال الطيالس متى ما تصب يوما طعاما لظالم فقم عنه وافغر بعده فمقالسي وما جاوزت خيل خوائل ا ل س ن إ ل ى الروم إ ل ا بالشرور ا ل أ و ا ل س ادالس نفسي ثم أ ظ ل م صحبتي اذا رمت خلا من ه م لم ي د ا ل س هي الدار ما حالت ل ع م ر عهودها و ل ف ت ق د ت من زيها غير ناسها فكم حلها من ضيغم في عرينه وكم سكنتها ض ب ي ة في كناسها إ ذ ا طلع النسران غارت ضعائن وكان مراس القر شر مراسي و إ ن ت ب د و في الصبح الثريا ف إ ن ه ا تيمم بالتسيار آ ل فراسي لو أ ن بني الدنيا يد الدهر م ش ه م على الزف لم أ ع د د ه غير هراسي وما ظفرت أ ف ر ا س قوم يحثها ووارسها في عنجد وقراس ي جسوم تنمت ثم عادت ف أ ص ب ح ت ضروبا كزرع نابت وغراس ي وما تركت بيض الزمان وسوده كراسي عز كلهن كراسي ولم يمنعوا بالضرب والطعن حادثا أ ت ى دون أ د ر ا ع لهم وتراس ي تداعت بلفظ العجم أ ع ر ا ب م ذ ح ج و أ ع ر ب أ ه ل ى فارس و ه ر ا س ي ف إ ن ليوث الحتف نالت تراسها ضراغم من ليث وحي فراسي في فيا أ م دفر لا سلمت غ و ي ة عليك قراعي دائبا وضراسي اتبغين مني في المقال تعصبا و أ ي أ ذ ا ت ما عصبت براسي تسير بنا هذه الليالي بنا كأنها هذه سفائن بحر ما لهن مراسي ترومون بالناموس كسبا فسعيكم إ ذ ا ل ا ح ك ا ل أ ط م ا ع سعي نموس وما وعظتكم ل ي ل ة بعد ل ي ل ة ولا ضوء أ ق م ا ر بدت وشموس نوقر دنيانا لناس وبعضنا تبوا منها فوق ظهر شموس فواها ل أ ش ب ا ح لكم غير أ ن ه ا تبدل من أ و ط ا ن ه ا برموس و ع ظ م آ ث ا ر ا ل أ ن ا م ب ق ي ة تغيره أ ي ا م ه بطموس ارفع مجنك أ و ض ع للفتى قدر يلم بالنفس دون الدرع والترس إ ن ا ل ر ئ ا س ة والريس اللذان هما أ ص ل الحقود فلا ت ر أ س ولا ترس ي كم عاذل جرسه في الليل ف ا ئ د ة به ك ف ا ئ د ة الحراس بالجرس لا تودع السر مزمارا فيعلنه بجهله بعد طول الصمت والخرس فاز م ر ء ب ا ت في ا ل أ ق د ا ر تحرسه و إ ن مددت إ ل ي ه كف محترس ي أ ح س ن إ ل ى ا ل ن ا ق ة الوجناء ت ب ع ت ه ا فيما تشاء و أ ك ر م ع ش ر ة الفرس واردد عصاك عن السوداء م ا ه ن ة وارفق بعبدك في المصطاف والقرس والحي ل ل أ ر ض إ ن يهلك فطعمتها و إ ن يعش ي ح ي بعض ا ل أ ر ب ع الدرس أ م له أ ك ل ت ه طالما بدلت له ماكل من زرع ومغترس ي تمسكت بحبال العمر مهجته والوقت بالمر يوهي ق و ة المرس ي والدهر أ ن ح ى على ذي مارن ارج بطيبه وعلى ذي مارن ورس ي دنياك تضحي إ ذ ا جادت م ذ م م ة أ د ا ل ك الظان من ليث الشرى المرس ي مازال يفترس ا ل أ ع ن ا ق معتديا ف ا ل آ ن أ ص ب ح فراسا كمفترس هي العروس أ ب ا ن ت عن سماجتها فلا يغرك منها ل ي ل ة العرس واحذر مقال أ ن ا س كان منقبضا يلقى ا ل ع ف ا ة بوجه العابس الشرس لعالم العلو فعل لا خفاء به في عالم ا ل أ ر ض من وحش ومن أ ن س ي فالخنس الكنس ا ل أ ف ر ا د خالقها مدبر لاحتقار الخنس في الكنس إ ن ا بعلم إ ل ه ي كلنا دنس فكيف نخلو من ا ل أ ق د ا ر والدنس فليت وشح الثريا لم تزن أ ف ق ا وقرتها فوق أ ذ ن الغرب لم ينس ي والخنس الخمس ما يخلو فتى ورع من مارد في ضمير الصدر خناس ي ع د ا و ة الحمق أ ع ف ى من صداقتهم فابعد من الناس ت أ م ن شره الناس قد آ ن س و ن ي ب إ ي ح ا ش ي إ ذ ا بعد واوحشوني في قرب ب إ ي ن ا س ي والشر طبع وقد بثت غريزته م ق ص و م ة بين أ ن و ا ع و أ ج ن ا س ذكرت لفظا و أ ن س ي ت المراد به من قائليه ف أ ن ت الذاكر الناس تخرس القوم في ا ل أ خ ب ا ر أ و مسخوا فبدلوا بعد إ ن س جيل نسناس تصعد الجوهر الصافي وخلفنا في ا ل أ ر ض ك ث ر ة أ و س ا خ ن و أ د ن ا س سمتك أ م ك دينارا وقد كذبت لو كنته لم تكن حمال ادناس ي ممزجا من دنايا خالقت وسخنت مقسما بين أ ن و ا ع و أ ج ن ا س زرت القبور فما انست من شبح هيهات أ و ح ش خل بعد إ ي ن ا س ي فعذ بربك من وسواس م ش ب ه ة خمساء ترنيك من جن بخناس يا والي المصر والاقليم هل حفظت صنائع لك ام كل م ر ئ الناس اودعت ضغنا فلا تجحده مودعه ان ا ل ا م ا ن ة لم ترفع من الناس لله لطف خفي في بريته اعيا دواء المنايا كلن الطيس ما بال اشباح قوم في ا ل ث ر ا جعلت لم تبق إ ل ا حديثا في القراطيس إ ن الجديدين قد جربت فعلهما جنسين ضدين من نعم ومن بيس ي حواجك الدهر مات الفق غادي على ا ل أ ن ا م بالباس وتلبيس الوت ب ك س ر ة ولم تترك مرازبه وبالمناذر أ و د ت والقوابيس زارت حسينا وحصت بالردى حسنا وواجهت آ ل عباس بتعبيس الطاعنين و غ ي ط الركب منسكب إ ذ ا ازدهى الجري أ ش ب ا ح الضغابيس فرسان خيل إ ذ ا خلوا اعنتها لا يمسكون حذارا ب ا ل ق ر ا ب ي س ذهاب عيني صان الجسم آ و ن ة عن التطرح في ا ل ب ي ض ا ل أ م ا ل ي س ي و إ ن أ ب ي ت سمير ا ل ق د ر في بلد تطوى فلاه بتهجير وتغليس أ ه و ى ا ل ح ي ا ة وحسبي من معائبها أ ن ي أ ع ي ش بتمويه وتدليس نطالب الدهر ب ا ل أ ح ر ا ر وهو لنا مبين عذرين إ ف ل ا س وتفليس فاكتم حديثك لا يشعر به أ ح د من رهط جبريل أ و من رهط إ ب ل ي س وقد علمت وغيري عن مشاهده ان العلا الف قوم في الوغاليس ويوم جيران أ ن س ي في سماجته على الخيار و أ ي ا م الديان ي إ ن الجديدين ما ر ث ا وما خلقا ولا يدوما على ن ع م ة ولا بوسي قد أ ن ذ ر المنذرين ا ل ح ت ف وافترسا ل ف ر س ا ن واقتبسا نيران قابوسي تعالي ق د ر ة وخفوت جرسي أ ز ارى ل عنك ح س حرسي ا بعد ر أ خرسا من ا ل أ ي ا م وافت بكر لم يكن من ذات خرسي و أ ش ه د أ ن ن ي غاو جهول و إ ن بالغت في بحث ودرسي يجاد ثرا و أ ج ع ل فيه غرسا فيفقد ساعدي ويقوم غرسي وجدنا ذاهب الفتيين أ ث ن ى ملوك ا ل أ ر ض من عرب وفرس ي هما البران مثلهما ولكن هما ا ل أ س د ا ن يبتغيان فرسي سيلقى كل من ح ذ ر المنايا فضع ت ق ل ي ك من درع وترسي لنا رب وليس له نظير يسير أ م ر ه جبلا ويرسي تظل الشمس م ا ه ن ة لديه فما بلقيس أ م ا ست برسي قضاء خ ط ب ما ا ل أ ق ل ا م فيه ب م ع م ل ة ولم يحفظ بطرسي غدا العرسان بابنهما عدوا اقل أ د ي ة منه ابن عرسي لقد أ ل ق ا ك في تعب وهم وليد جاء بين دم وغرس ي وما الفتيان إ ل ا مثل نام من الفتيان تحت ثرى وكرسي تشابهت الخطوب فما ت ن ا ء ت ح ر ي ر ة لابس وقميص برسي وما غذي ا ل أ م ي ر كما رعاه فنيق الشول من سلم وشرسي ك أ ن الشدو في ا ل أ ع ر ا س نوح و أ ص و ا ت النوادب لهو عرسي أ ن ا م ك أ ي ه ا الدنيا ثمار فما تبقى على ومد وقرس ي ولو بقيت لادركها مزيل بريب الدهر من عجم وضرس ي وليس ابن الزبير صحيح ر أ ي إ ذ ا ما ناب عن مدر بورس ثلاث مراتب ملك رفيع و إ ن س ا ن وجيل غير إ ن س ي ف إ ن فعل الفتى خيرا تعالى إ ل ى قنس الملائك خير قنس و إ ن خفضته همته تهاوى إ ل ى جنس البهائم شر جنس ك أ ن منجم ا ل أ ق و ا م أ ع م ى لديه الصحف ي ق ر أ ه ا بلمس ي لقد طال العناء فكم يعاني سطورا عاد كاتبها بطمس ي دعا موسى فزال وقام عيسى وجاء محمد ب ص ل ا ة خمس وقيل يجيء دين غير هذا و أ و د ى الناس بين غد و أ م س ومن لي أ ن يعود الدين غضا فينقع من تنسك بعد خمس ومهما كان في دنياك امر فما تخليك من قمر وشمس و آ خ ر ه ا ب أ و ل ه ا شبيه وتصبح في عجائبها وتمسي قدوم أ ص ا غ ر ورحيل شيب و ه ج ر ة منزل وحلول رمسي لحاها الله دارا ما تداري بمثل المين في لجج وقمس إ ذ ا قلت المحال رفعت صوتي و إ ن قلت اليقين أ ط ل ت همسي سجايا كلها غدر وخبث توارثها أ ن ا س عن أ ن ا س يهاجر غابه الضرغام كيما ينازع ض ب ي رمل في ك ن ا س وتقبح بعد أ ه ل ي ه ا المغاني كقبح غيوبهم بعد ا ل إ ن ا س يراد بك الجميل على اقتسار وتذكر بالوفاء و أ ن ت ناسي وحملت الذنوب قرى ضعيفا وسرت بهن في طرق التناسي يفارق شهله كهل وشرخ فواسي بالتشابه والجناس وما أ ر ض ا ك ر أ ي من دريد غداك يروم قربا من خناس أ م ذ ه ب ه التراس لرد كيد صروف الدهر م ذ ه ب ة التراسي وكيف أ ر و م في أ د ب وفهم دراسا والمال هو اندراسي نعم للعض ربتني مليت وكان ب ح ك م ة منه اغتراسي أ ق ا م الملك حراسا عليه وما تنفى الحوادث باحتراسي كأن في السفائن في عائمات وعند الموت أ ل ق ي ت المراسي تخلف بعدنا ج ي ر ونجم ف أ ز ه ر شائم و أ ش م راسي فرار من مهاريس المنايا ب أ ق د ا م ي ط أ ن على هراسي فكم قارن من ر أ س برجل وكم الحقن من قدم براسي فقدم من ت أ خ ر في العطايا و أ خ ر من تقدم في المراس فنحن وما فراستنا بمين كلفظ الدارمي أ ب ي فراس إ ذ ا أ ت ه م ت في أ ي ا م قيض فعد الناجيات إ ل ى قراس أ د و د عن الفرائس ضاريات و أ ع ل م أ ن غايتها ا ف ت ر ا ب ن آدم وهو حر بلا فرس يعد ولا ف ر ا ز ي ب ي ث ه ب ح ف ر ة خ ر س ة ونادى مغيبها ف أ س م ع ذا خراسي راني في الكرى رجل ك أ ن ي من الذهب اتخذت غشاء راسي ق ل ن س و ة خ ص س ت بها نظارا كهرمز أ و كملك أ و ل ي خراسي فقلت معبرا ذهب ذهابي وتلك ن ب ا ه ة لي في اندراسي نهيتك أ ن تعرض بنت قيل تقيل في الذوابل والتراس ي ك أ ن مغارس اللثتين فجر يعل بماء ع ا ل ي ة الغراس ك أ ن س ب ي ئ ة في ا ل ر أ س منها ببيت فم ن س ب ي ئ ة بيت راسي وروق كالهبا و أ ق ل ملقا على شوك القتاد أ و الهراس ي تنزل كاحتلاب الدر ضاقت مسالكه ف أ ت ع ب في المراس ي رضيت به على مضض لعلمي ب أ ن فرائسي تجني ف ت ر ا س ي ومن لأخيك لو لأخيك يحدو ركاباً ب أ ف ر ا س ي ط أ ن على القراس ي أ ق ن ت وكان بعض الحزم يوما لركب السفن أ ن تلقي المراسي جعلتك حارسي فبغيت كيدي وهمك حين اهجع في احتراسي كراسي بطيش في الهض رجال ألض بالأسرة حمية حمي ثلاث في حمية علة خير لنفسك من ث ل ا ث ة أ ق و س لا تشربن الخمر فهي غ و ي ة ساقت ب أ ن ع م ه ا طويل ا ل أ ب ؤ س عجبا لنا ولمن مضى أ ق د ا م ن ا يمشين فوق جسومهم و ا ل أ ر ؤ س ولسوف يفعله بنا من بعدنا إ ن المنون سهامها في ا ل ا ق و س راس الفتى زمنا وراس حمامه فغدا ل ر ئ ي س ك أ ن ه لم يرقسي غضب ا ل أ م ي ر من الملام وهل ترى أ ح د ا يفوز بعرضه لم يدنسي أ ن ا جاهل إ ل ا ب أ م ر واحد ما عالمي هذا ب أ ه ل ت أ ن س ي فتوقهم من أ س و د أ و أ ب ي ض أ و أ س م ر ما بين ذين مجنس والعنس تعتق من أ ذ ا ك أ س ر من غر العواتق و ا ل غ و ا ن العنس ي إ ن ا ل ك ر ا في العين يحمد والكرى عند البرى كمد الحسان ا ل ا ن س ي أ م ا ا ل ج و ا ر كنسا فيفتنني فمتى لحاقي ب ا ل ج و ا ر الكنس ي والخلق غير الخلق كم أ ن ف اللاا من صيد ض ا ر ي ة ب أ ن ف أ ه ن س أ ن س ي ت حق الله أ م أ ه م ل ت ه شر من الناس هو المتناس نبغي ا ل ط ه ا ر ة في ا ل ح ي ا ة و إ ن م ا أ ج س ا د ن ا جمل من ا ل أ د ن ا س سبحان جامعها إ ل ى غبرائها في حيز ا ل أ ن و ا ع و ا ل أ ج ن ا س إ ن صح عقلك فالتفرد ن ع م ة ونوى ا ل أ و ا ن س غ ا ي ة الايناس أ ب ل س ت من وسواس حي ل خلته إ ب ل ي س وسوس في صدور الناس ما شمت من شماء قبل وهل ن أ ت خنساء عن شيطانها الخناس أ و ل ى و أ ل ه العرس عن غزل لها بالغزل فهي ش ق ي ق ة الارناس ي زيدت بها أ ل ف ونون إ ن من فرس الرقاب ن ط ق ت بالفرناس يرمي ي الضراء بسيده متختلا كيما يصيد له ربيب كناس نسخ المعاشر فالغضنفر ثعلب في لؤمه والناس ك ن س ن ا س ي وتفكرت نفس ا ل ل ذ ي ب وقد ر أ ت أ ش خ و ص جن أ م شخوص أ ن ا س عرب وعجم دائلون وكلنا في الظلم أ ه ل تشابه وجناسي فلقيت من زيد وعمر مثلما لاقيت من ذنك ومن أ ش ن ا س ي لا ذنب للدنيا فكيف نلومها واللوم يلحقني و أ ه ل نحاسي عنب وخمر في ا ل إ ن ا ء وشارب فمن الملوم أ ع ا ص ر أ م حاس قد يرفع الله الوضيع ب ن ك ت ة كالنقع زار م ع ا ق س ا بملاطس ي فاذهب ل ش أ ن ك في ا ل أ م و ر ولا تبت ك ا ل ن ك س يجنح من حذار ا ل ع ا ق س ي لا ترقدوا فوق الرحال ف إ ن م ا طرم النجوم بغير طرف ناعس ولرب جد مكتر أ ب ن ا ؤ ه يبغون عيشهم بجد كاعس لم يدع حظي يا لسعد في الوغى بل صاح في ا ل أ ي ا م يا لمقاعس للموت ح د لا يقرب حينه بصدور بيض أ و صدور مداعس قد فاضت الدنيا ب أ د ن ا س ه ا على براياها و أ ج ن ا س ه ا والشر في العالم حتى التي مكسبها من فضل عرناسها وكل حي فوقها ظالم وما بها أ ظ ل م من ناسها ارتاحت النفس بتطهيرها وربها قاض بتدنيسها إ ن كانت الدنيا عروسا فرى فلتنصرف عنك بتعنيسها كالغول خالتك بتلوينها بين تقديها وتبنيسها كم آ ن س ت ن ي بعد إ ي ح ا ش ه ا و أ و ح ش ت ن ي بعد ت أ ن ي س ه ا ضعيفها مثل ف ر ا نيسب فر حذارا من فرانيسها يكفيك طعم جنسه واحد أ ط ع م ة ضرت بتجنيسها ا ل والثوب في أ ر ض ك من و ح ش ه ا يغنيك عن أ ث و ا ب كنيسها كمن عراناس كسى أ ه ل ه نسوتهم ضرس عرانيسها بنت نصارى نزلت من درى عال إ ل ى قبر و ن ا و س ي في حلل غبر وكم أ ش ب ه ت ثيابها حلك طاووسيا ي ه ا الرجد انما انت ذئب في ذئاب من المعاشر طلسي حقك الان ان قلست مداما ان تداوى من الخمار بقلسي شهد اللب ان ما افسد المعقول امر امر بغور وجلس ي تذر الحازم الحصيف من القوم غويا ك أ ن ه حلف أ ل س و إ ذ ا لم تنل يداك اغتصابي رامتا بالخداع كيدي وخلسي لست حلف المدان بل حلس بيت مثل ميت قزايلا نضو حلس ي كيف للجسم أ ن يكون إ ذ ا أ ب ل س ا ل ف العقابه إ ح ر ا ق بلسي ما لنفسي بين النفوس م ع ن ا ت اذا إ لم تفز بطوق وسلس لو ينادى في كل سوق عليها ما اشتراها أ خ و رشاد بفلسي قدر يسمن ا ل ح ص ا ة فتدعى جبلا أ و يذيب رضوى ب أ ل س ي كيف تهديك للخفيات عين لا ترى ا ل آ ل ة في مهامه ملسي قال قوم ولا أ د ي ن بما قالو ه إ ن ابن آ د م كابن عرس ي جهل الناس ما أ ب و ه على الدهر ولكنه مسمى بحرس في حديث رواه قوم لقوم رهن طرس مستنسخ بعد طرس ي أ م د ف ر جزيت شرا فديانك يغدو كالضيغم الهماس ي أ ق ر ض ي ن ا في المحل مدا ب ص ا ع و ت ر ك ي ن ا من ط ر ط هذا الشماس ي أ ت ض ح ى بالهم أ و أ ت م س ى وتقضى من الخطوب التماس ي مفنيا بين ليلتين زماني ل ي ل ة ط ل ق ة و أ خ ر ى عماسي جهلت هرمس الغيوم وما تنجم إ ل ا عن جريه الهرماس يقدر الله أ ن ترى كفر طاب حولها العاصي أ و المياس زعموا انني س أ ر ج ع شرخا كيف لي كيف لي وذاك ا ل ك م ا س و أ ز و ر الجنان أ ح ب ر فيها بعد طول الهمود في ا ل أ ر م ا س وتزول العيون عني إ ذ ا حم بعين ا ل ح ي ا ة ث م انغماس أ ي م ا طارق أ ص ا ب ك يا طارق حتى مساكر الغي ماس ضاع دين الداعي فرحت تروم الدين عند القسيس والشماس أ ت ه د ا ل إ ن ج ي ل في يوم ك ن س بعد حفظ ا ل أ س ب ا ع و ا ل أ خ م ا س هاهنا ما تريد قد ظهر ا ل أ م ر الذي كان قبل في الديماس طاعم أ ن ت وارد عض ماء معرس بالفتاه حاد كاسي فاتق الله لا تؤمن ما يقبح من ر ي ب ة ومن شرب كاسي ظلم مستضعف و أ خ ذ مكوسي و ح ي ا ة في عالم منكوس جل رب ا ل أ ن ا م زيد كعمرو أ خ البر ليس بالماكوس وكذا الجمر مثله الرجم قد ميز بلفظ مغير معكوس غنيت في ش ر ح ك أ ذ ك ى من ق ب س وكنت بحرا ثم أ ص ب ح ت يدس أ م ا تراني في الزمان محتبس أ ع م ا ر ن ا تعجز عما يقتبس تضيق أ ن يكشف فيها ما التبس وهي قصيرات ك آ ي ا ت عبس لو قبل النصح لساني ما نبس افل لما نحن فيه من ع ن ة فكلنا في تحيل ودلس م ن ن ح و ا ل ش ع ر والكلام وما مرقش والمسيب ا بن علس طالت على ساهر دجنته والصبح ن ا ء فمن لنا بعلس مثل الذئاب المطلسون و إ ل ا قوك بيضا وفي السراح طلس يقنعني بلسن يمارس لي ف إ ن أ ت ت ن ي ح ل ا و ة فبلس فلس ما اخترت إ ن أ ر و ح من يسار ق ا ر و ن ع ف ة وفلس يدنو اليك الفتى لحاجته حتى إ ذ ا نال ما أ ر ا د ملس والسلس في ا ل أ ذ ن غير مجتلب زينا وكم زان في اليدين سلس لا تكثقلا على جليسك في القوم فكم آ ك ل ثنى فقلس إ ن كنت ذا ا ل أ ل س ف ب ع د ن ولا يخفى على الناس من جنى و أ ل س و إ ن رزقت النهى ف أ ن ت على ا ل أ ص ح ا ب حي تنازعوه خلس واجلس بحيث انتهيت م ت ي ي ا فما يبالي الكريم أ ي ن جلس لقد نشا أ ل أ ق و ا م في الدهر مخلصا وعادوا بلا نجح فكيف تنوش وادم و و ل ا عن بنيه ب ح س ر ة وود عشيف اهله و أ ن و ش و ا خذي من رزق ربك غير بسل كما أ خ ذ ت من ا ل م ر ع الوحوش وحلي مثلهن البر حتى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 في أ ن تمارس أ م ر ا ض ا و أ ر ع ا ش ا وقد يعيش الفتى حتى يقال له ما مات عند لقاء الموت بل عاشا ب ش ا ش ة أ ي ا م مضت و ش ذ ي ب ة ب ش ا ش ة خانت أ ه ل ه ا وبشاشي وما زال هذا الدهر يثني جوامحا بلجم ويثني مقرما بخشاش ي ويرسل صقرا للمنون مسلطا فيظفر من أ ب ط ا ل ن ا بخشاش يصيب ي أ خ ا ل ن ب ل الثياب ويعتدي لدى الطعن في الهيجا بذات رشاش ي لعمري لقد نادى و إ ن كان صامتا مكثتم طويلا فاظعنوا بغشاش ي إ ن الطبيب وذا التنجيم ماختئا مشهرين بتقويم وكناش يعللان ي وفي التعليل م أ ر ب ة ويستميلان قلب المتره الناشي أ ن ا ش في السماء وذاك أ م ر يدل على ل ه الم ك بنات نعشي أ ي تر ب الخطب ي ن ا ا ل م و ي يعشي بجهل الله ألم أم قباء الله يعشي. ألم تر طيئا وبني كلاب سموا لبلاد غ ز ة والعريش ولو قدروا على الطير الغوادي لما ن ه ب ت إ ل ى وكر بريش ي إ ذ ا آ ت ا ك هذا الدهر ملكا فما لك من أ ق ذ ولا مريش يجوز كون راعي الظان قيلا و أ ن تدعى ا ل خ ل ا ف ة في الحريش ركوب النعش وافى بانتعاش أ ر ا ح من التعثر رجل عاش ي أ ل م تعجب من الشيخ المعنى يقوم على انحناء وارتعاش يكون عن ا ل ص ل ا ة له قعود ويمشي بالمفاوز للمعاش تنكر صالح ف ض ب ا ب قيس ض ب ا ب يتقين من احتراش ي فقد ض ع ن و ا وما زجروا بصوت فيذعرهم ولا طعنوا براش ي ل ض ر ب ة فارس في يوم حرب تطير الروح منك مع الفراش ي أ خ ف عليك من س ق ب طويل وموت بعد ذاك على الفراش وحتف مثل حتف أ ب ي ذئيب ونكز مثل نكز أ ب ي خراش أ ر ا ن ا في م ظ ل ل ة و ي أ ب ى ر د ا ل إ ن س ا ن ر ش و ة كل راش أ س و د الدهر تفرس كل حي ونحن ا ل آ ن أ ج ر في احتراش ي غدا الخصمان يجتذبان أ م ر ا فقل ما شئت في ك ل ب ي ه ر ا ش ي ك أ ث م ا ر وما اقترشت ذنوبا و أ ر م ا ح التنازع في اقتراش ي فطورا ينسبون إ ل ى معد وطورا ينسبون إ ل ى هراش ي أ و ق د ت نارا بافتكارك أ ظ ه ر ت نهجا و أ ن ت على سناها عاش ي متكهن ومنجم ومعزم وجميع ذاك تحيل لمعاشي قد ارعشت يد سائل من ك ب ر ة ولنائل بسطت على ا ل إ ر ع ا ش ما أ ن ا بالواغل يوما على الشرب ولا مثلي بالوارش لا ع ر ش الجفر ولا النخل في الدنيا وما تبقى يد العارش لست نسيبا لقريش ولا اتبع اثر الرجل القارش والنسل فرش لهموم الفتى والعقل مسلوب من الفارش لولا ابو الضب واجداده لم يرتقب كيدا من الحارش فاجعل حذائي خشبا إ ن ن ي أ ر ي د إ ب ق ا ء على الدارش كان أ د ي م ا لمجس ا ل أ د ى يلتمس الرزق مع الجارش خمسون قد عشتها فلا تعش ي والنعش لفظ من قولك انتعش ي والموت خير لمن ت أ م ل ه من عمر جار اللعاب مرتعش لا ي ق ر أ السطر بالنهار وقد كان يجلي كالصقر ثم عشي لم يكن لي عرش فيثلم عرشي كم جروح جرحتها ذات أ ر ش ي مقنعي في الزمان ستري ودفئي من لباس راق العيون وفرش ي قشرفت المياه بالخسف ا ل و خ ش غني عن محكمات بجرش ي وتغنيت في ا ل أ م و ر فنابت قدمي عن ركوب دهم وبرش ي أ م دفر إ ن ي هويتك جدا أ ي ضب تركت من غير حرش خفف الهمز في النوائب عني واحمليني على ق ر ا ء ة ورش م ا ب ا ل ر أ س ك لا تبش بلونه عين وبات بكل ذي نظر يبش يمسي كبعض الروم أ ب ي ض باردا ولقد يكون ك أ ن ه بعض انصح ل ح ب ش إ ف إ ن النصح للمرء مثل الغيث أ ر و ى بوابل وبغش وراقب الله أ ن تغش فقد يفسد ر أ ي اللبيب حين يغش تزوجتها وهي فيما تظن شمس الضحى ب أ و ا ق م ونش ينوش بها القلب أ و ط ا ر ه فليت م آ ر ب ه لم تنش عروسك أ ف ع ى فهب قربها وخف من سليلك فهو الحنش تنشا ل ف ت ى بلذيذ المدام فكان الخمار عقيب التنش إ ذ ا لم يطيبك حسن الثناء فلا خير في مسك قوم ينش لعمري لقد أ م ن العائدون وعونش ذو ا ب غ ض ة فاعتنش فيا قس وقع برزق الخطيب وانظر بمسجدنا يا منش ص و ف ي ة شهدت للعقل نسبتهم ب أ ن ه م ظان صوف نطحها يقص لا ت ر ق س ن مهيرات م ك ر م ة فللمهارى قديما يعرف الرقص ولا يبينا افي أ ع ن ا ق ه ا غيد لمن ت أ م ل أ م أ ز ر ى بها الوقص تواجد القوم من نسك بزعمهم والله يشهد ما زادوا كما نقص و ا ما نال خيرا فتى أ م س ت أ ن ا م ل ه مجاري السرح موصولا بها العقص غنينا في ا ل ح ي ا ة ذوي اضطرار كطير السجن أ ع و ز ه ا الخلاص تصيب القوم من نوب الليالي سهام لا تنهنهها الدلاص فهل في الارض من فرج لحر تزجى في مطالبه ا ل ق ل ا س اخو الحرب كالوافر الدائري اعظب في الخطب او اعقص يرى كامل سالمه كاملا فيخزل بالدهر او يوقص و م لك بالعيش في غ ر ة تظل مطاياك لا ترقص وانك مقتضب الشعر لا يزاد بحال ولا ينقص سواء على هذا الحمام أ ض ي غ م ا أ ز ا ر المنايا أ م توفى بها د ر س ا ف إ ن تتركوا الموت الطبيعي ي أ ت ك م و ل م تستعينوا لا حساما ولا حرصا وكان لكم حرص على العيش بين فما لكم حمتم على ضده حرصا إ ذ ا قص آ ث ا ر ا ل غ و ا ت ليحتدوا عليها فودي أ ن أ ك و ن قصيصا من الطير أ و نبتا ب أ ر ض م ض ل ة و إ ل ا ف ض ب ي ا في ا ل ض ب ا ء حصيصا وكم ملك في ا ل أ ر ض لاقى خ ص ا ص ة وكان ب إ ك ر ا م العفاه خصيصا إليك فإني قد أقامت ركائبي ل أ ر ف ع سيرا للحمام نصيصا غدا الحق في دار تحرز أ ه ل ه ا وطفت بهم كالسارق المتلصص فقالوا الذهب ما لمثلك عندنا مقيل وحاضر من يقين م ف ص ي أ ل م ترنا رحنا مع الطير بالهدى و أ ن ت طريح ذو جناح مقصص إ ذ ا شهر ا ل إ ن س ا ن بالدين لم تكن له ر ت ب ة ا ل م س ت أ ن س المتخصص فطبعك سلطان لعقلك غالب تداوله أ ه و ا ؤ ه بالتشصص سقيت شرابا لم تهنا ببرده فعنيت من بعد ا ل ص د ا بالتغصص تضاعف همي ان اتتني منيتي ولم تقض حاجي بالمطايا ا ل ر و ا ق ص وما عالمي ان عشت فيه بزائد ولا هو ان القيت منه ب ن ا ق ص تكذب قوم يستعيرون سؤددا وتلك سجايا للنفوس النواقص إ ذ ا مت لم أ ح ف ل بما قال عائبي وهل ضر تربا رميه بالمشاقص وقعنا في ا ل ح ي ا ة بلا ا خ ت ي ا ر وخالقنا يعجل بالخلاص ركبنا فوق أ ك ت ا د الليالي ف و ا ه ا ما أ خ ب ك من قلاصي ونبل الدهر تنفذ كل ترس وتسلك بين أ ث ن ا ء الدلاص فهون ما أ ت ي ح من الرزايا وما لاقيت من لص و ل ا ص لقد حرسوا على الدنيا فباتوا فلا تك في الحياه من الحراس و أ و ض ع ه م على كره تراهم ف أ ر ض القوم خ ا ل ي ة العراس تصدق من أ ت ا ك بغير صدق وما أ و ل ى أ م ي ن ك ب ا خ ت ر ا س وليس أ خ و ك إ ل ا ليث غاب يسور إ ل ى افتراسك بافتراس قد عمنا الغش و أ ز ر ى بنا في زمن أ ع و ز فيه الخصوص ان نصح السلطان في أ م ر ه ر ا د و ي النصح بعين الشصوص وكل من فوق الثرى خائن حتى عدول المصر مثل اللصوص يكاد المشيب ينادي ا ل غ و ي ة ويحك أ ت ع ب ت ن ي بالمقص وتزعم أ ن ك فيما فعلت ه على أ ث ر من رشيد تقص وهل تلك من شيم الراشدين وما زاد في كل حال ا ل نقص ويا ناظرا في نصول الخضاب شغلك عن لمم أ و عقص إ ذ ا ستر الناس عنك ا ل أ م و ر فلا تك عن أ م ر ه م لا تقص. ضمئت إ ل ى ماء الشباب ولم يزل يغور على طول المدى ويغيظ تراه مع ا ل إ خ و ا ن لا تستطيعه حبيب متى يبعد ف أ ن ت بغيظ